وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ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 تعجل بها الذين لا يؤمنون فيها والذين آمنوا مشفقون منها يوم ما غون في <تصفيق> تَنَنَنَذِرُ لَهُ فِي حُسْنِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ أَمْ يَقُولُونَ تَرَى kullez ki ve